كما وعدنا بذلك في اللقاء الماضي قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة واليعف وَلْيَصْفَحُوا فيه الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا عن إساءتهم ويصفحوا وأصل العفو من عفت الريح الأثر إذا طمست والمعنى فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم والصفح قال بعض أهل العلم مشتق من صفحة العنق أي اعرضوا عن مكافاه إساءتهم حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق معرضين عنها وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبينا في مواضع أخر كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة وكفى بذلك حثا على ذلك ودلت أيضا على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به وكقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقد بين تعالى في هذه الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى وكفى بذلك حثا عليه وكقوله تعالى فاصفح الصفح الجميل وكقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب والجزاء من جنس العمل ولذا لما نزلت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر لنا ربنا ورجع للإنفاق على مصطح ومفعول أن يغفر الله محذوف للعلم به أي يغفر لكم ذنوبكم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اولي القربى أي أصحاب القرابة ولفظه اولي اسم جمع لا واحد له من لفظه يعرب اعراب الجمع المذكر السالم قال المؤلف تداركه الله برحمته وجمعنا به في دار كرامته فائده في هذه الايه الكريمه دليل على ان كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح لأن هجرة مصطح بن اثاثه من عمله الصالح وقذفه لعائشة من الكبائر ولم يبطل هجرته لأن الله قال فيه بعد قذفه لها والمهاجرين في سبيل الله فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال لأن الله تعالى وصف مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان وكذلك سائر الكبائر ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك انتهى قال المؤلف رحمه الله وما ذكر من أن في الآية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من الآية وإن كان معلوما وقال القرطبي أيضا قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله ثم قال بعد هذا قال بعض العلماء هذه ارجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذف العصاه بهذا اللفظ وقيل ارجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقد قال تعالى في آية أخرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك ومن آيات الرجاء قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية وقوله تعالى الله لطيف بعباده وقال بعضهم ارجى آية في كتاب الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار انتهى كلام القرطبي وقال بعض أهل العلم ارجى آية في كتاب الله عز وجل آية الدين وهي أطول آية في القرآن العظيم وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع ولو كان الدين حقيرا كما يدل عليه قوله تعالى فيها ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله الآية قالوا هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا يدل على العناية التامة بمصالح المسلم وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه أيها المستمع الكريم قد فصل المؤلف رحمه الله وزاد في الحديث عن أرجاء آية في كتاب الله ولكن نهاية وقت لقائنا تحول بيننا وبين ذلك فلدعه للقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته